الله من الشيطان الغييم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنسبة الوام. فيحسب الانسان فلا قادرين على أن نسوه يا بل يريد الإنسان ليفجر فَإِذَا برق الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَيُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يقول الْإِلَّا فَلَا لا وَزَرَ إلَى رَبِّكَ يَوْمَ إلَى on tour و انا ف ف لا يجمعون القرآن فإذا قرأناه فاتزد القرآن الثرافية وقيل من راق والذبت الساق بالساق الى ربك يومئن المساق ثم يحسب الانسان ان يدرك سوداء لن يقل طفاه من فجعل منه الزوجين الذكر والأنساء ليس ذلك بقادر على أن يتي الموتى تَمْضِي إِلَّا زَانُ أَنِيٌّ تَرَكَ سُدَنَ أَلَمْ يَكُنُوا من مِن فجعل منه الزوجين الذكر والأنسى أليس ذلك بخادر على أن يحيي الموتى مطورت واذا النجوم انكدرت وَإِذَا الجبال سيرت وَإِذَا الْعِجَارُ طَوِيلًا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ مُسِكَّتْ وإذا النفوس زويت وإذا المعودة زئلت بأي ذنب قدرت بسم الله الرحمن إرهيم إذا الشمت قورت وإذا النجوم كدرت. وإذا الجبال ويور واذا العجار طويل واذا الوهم وإذا البهار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموت وإذا فُطِنُوا شِعَاد وَإِذًا وإذا جهيم مسؤرا وإذا نجد والليل إذا عفت Yeah. وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرحيم وإلا يذكر إلال عالم Yeah! وَلَقَدْ رَأَاكُمْ فِي اللَّهِ ياي طائر ريم فأين الثامود إن هو إلا ذكر للعالم. Dimension My I خلق من ماء ذابق يخرج من Stop سننهل الكافرين أنهلهم رويدا باسم الله الرحمن الرحيم والضعيم ولا الآخرة خيرنا اللي أنت ما فلا أنسا قضى دارات وعن من تنام ورب اقع ور ربنا مع العزر فهذا فرض فض وإلى ربك فرض باسم الله. اللامين. لقد خلقنا الإنسان في ثم ردنا الذين آمنوا وعمروا بورها